لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد السبب الشابعي في امتالي المدينين. وآله واصحابه الاشر الضي وعنوا رأيته بالعالمين. ونتابعه بإحسان الى يوم الدين. المعروفين افضل حديث كتاب الله. وخل هدوى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثة وكل محدثة بلعة. وكل بلعة وكل دلالة في النار. علامته هو أبي عبد الله بن زيد القيرواني رحمه الله ونفعنا باب تقدم أن كنا نتكلم ذلك عن السنة النبوية وأن عن في وقد ذكرنا أن, ان الله تعالى أمرنا عند تنازع ان نرفع الأمراء في أي شيء, شيء كان ان ارفع الامر الى كتابه وسنه رسوله لقوله تعالى فانت لا تعتبوا بشيء فارضوه الى الله الرسول ان كنتم تؤمنون بالله ولله خير ذلك و احسنوا تاويله و اقتكرنا ذلك دلائل القران و اذكرنا صوره ان اعطينا في الكونتار فصلنا ربك والحرب ان سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وسيدنا عبدالله بن عباس حبر الأمة وترجمه القرآن وجبريل عالي السلام صارها الله صلى الله عليه وسلم بأنه صلي لربك والحرق أيضا اليومنا عالي وسرق الصلاة وجهت السيخور على الناصر الله أي صلى صلاة بعيد والحرق ضحية ولكن هدس هذا أرجح هذا ارجح فيه الناس علي يقول هو احسن مفسر هذه الآية وكذلك عبد الله بن عباس شمر الأمة ترجمه القرآن وهن ترى أن الرواية الأخرى التي روا رواه حدثنا وغيرهم أن جبريف صار بها صار بها يعني فصر فصر بكو الحار لأنها يوضع لأنها صرى الصار وهو المناسب من جهة القرائين فإن لم يتقدم قبل ذلك صالة العيد ولا غيرها لم يتقدمش قارنا لأنها صالة العيد <تصفيق> قال لي والصالة الصالة هي المراد بها هي الصالة فهي لوجبة وهي آكاد وهي وجبة الظاهر هو الصالة صالة خمس ويدعى أنه ماشي صالة خمس صالة النفيلة أو صالة العيد صشكش تقارنا قل الله تعالى لمحمد إسماعيل حضر او احتفل بعيد وصلوا الحرب أنقول نحرية ولكن ما قال الله فصله لربك مرد فيها الصلاة خمس والمناسب الصلاه خمس وعشرين نحر ولا على على هذا أنه وضع وقد قال وقد قال حقيعة الإمام مالك رحمه الله إنه قال بدنا تسمع في السر هذه الآيات في شيء ما سمعنا في السر هذه الآيات في شيء قال أبو انتم العرب المعافرين بل رأينا وسمعنا محاسم لما قال الإمام مالك في السر هذه الآيات تبزع للأمر إنه يعني ما معناها فاصلني إطلاعي للحرف ضحية أو فاصلني لربك والحرف يمنع علي الصلاة في الصلاة قال ما اسمعنا؟ يسمع لأن لا يحتب العلم الله تعالى قال ابو كرب العربي المعافيري بل رأينا ما محاسي احنا شفناه واسمعناه اسمع بالعربي هو ما روه هل السنان الحاكم والبزار بها قوى اضرابهم وغيره في روايات عن, عن عبدالله عبدالله عباس وعن سيدنا علي في الله وجهه أنه قال في ربك والحر كيف لا يبلغوا هذا؟ إيه؟ إلا أن رضي الله عنه سيدنا في في في في ماشي في المدينة الله المدينة وليش كأنه الرواية عنهم بغل تصوش المدينة وكان البعض في المدينة وكان كادا إلى غير ما شك حال يوم فهي معنا قول لمن ما يكنه ما اسمعش والميارات فقال ابن العرب معا فيه ابن سمعنا فهمنا هذا نتكلم على دليل السنة والأحاديث الواردة وظلمنا على اليسار الصالح فنقول ابدأوا بالموطط هذا الإمام مالك رحمه الله في وهي وهي كتاب الموطط وهو من اوائل الكتب الصحيحه أول كتاب صحيح عن الرسول الماضي وكتاب ممتع. ما مالك رحمه الله تعالى في جمعه 40, في 40 سنة ممكن فيه ويجعل فيه في يختار يختار منه الصحر الأفضل حتى وصل إلى آبس وسبعمائة وعشرين حديد في ستمائة ستمائة حديد مسنادة ستمائة حديد مسنادة ومرفوعة النبي صاصل وفيها الباقي اما مرصال أرواح التابعي وسقطير التابعي إن هو في الصحابي, الصحابي تابعي كي قلت تابعي بحب سعيد بوسيله فقال الله وسعيده قال اصول الله ملقاك كيت اسمه مرصا لانه سكت فيه عند اقام حيث سكت فيه الصحابة وكان فيه الموقوف حيث موقوفه عن الصحابة حانة قال عبدالله ابن عمر او قال عمر اصطب او قال كيدا كيت اسمه موقوف عليه والمرفوع هو لي مرفوع الفوق بالدرجة العالية هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفيه في الإخوان دي وفيه الفقه 40 سنة هو كي يتخير وهو كي ما أملأه على أمله على تنميديه ما تنميدي يروح مدة قليلة فقال لهم يا انتوا ما شمعتوا وقلني واحدة وأنا 40 سنة وأنا كان سميته إنه سبحانه كانت جمعوا معذين وكتفتوا وكتأمنوا ما كانت ومن الذي أشر عليه بموطة هو السلطان أبو جعفر المنصور قال يا مالك موطئها لعين ومهده ولكن سبحانه موطئ موطئ ومهدع مهدع, مهدع. وميينها وليينها وسهلها وجمع أحايد سراسوس باصي موطئ وقال سبحانه موطئ لأنه قال ما عملت واحد تسأل تسبعين كبار علماء الذين فوطأوني على ذلك ووفقوا ويوطأوا على الأمر إذا وفقوا عليه وهذه المغطا هي أول صحيح أول صحيح هي المغطا ولكن العلماء كل علماء كلهم يقولون أول صحيح البخاري أشه السبب؟ إن البخاري هو الشباب إن أحايد المغطا كثير مننا في البخاري وفي مسلم ولهذا اختصروا الطريق وقالوا أصح كتاب مصنف وفيها احاديث صحيحه زيدة على زيدة على ما في المسلمون على أن أصح كتاب بعد القرآن العظيم فالكلاب الله تعالى هو كتاب صاحب البخاري وصاحب مسلم ومن المرطة هي صاححة لا عبارة علم فهذا لمن ملك المرطة قال ذا أبو وضع لي من أهل في قال قال يا بن بن حفيان دزني مالك نسخلي راوي يا بن حفيان شو هذا يا بن حفيان يا حياب بن حيال ليتي المصمودي المصابيذ مغربي بربري نشوف ديال الريف ديال طنجة والناس يمشي حتى خذ عينه وقد أخذ عينه عن سفون وعن أسد الفوارد ثم مع جمUSH يشوف وركب وبيشاف يحج وطلق مع مالك وقرا على مالك قرع على مالك وأخذ علي الموطن وشفاهة هذه الحياة من الحياة الليتي مصموضي من المصامدة المصامدة من شو القيسي رحمه الله انت سيبوه وسلاس اشتوك يقول وسلاس وسلاس مول كاين دياباس مع عقيبه تا هو من البربر البربر ديال ان هذا المغرب المغاربه ماشي ساهلتهم راه عندهم ثم يقولوا اا كاين دياباس كل حط... كل عند عند العقيبه وعند مولجهي وامثالهم رضي الله عنهم وهذه من الحيان ليتي المصمودي رحمه الله وهذه النسخاني كينا في المغرب خدي الموططي الملك مرويه من طريق احياء فينا المغاربة المغاربة كيتعصبوا الجهتهم احياء بن احياء وولي منهم مشاهد احياء خد الموططع المالك ويدكروا انه يوم الايام جابوا فيه للمدينة وفيه الوكيش في المدينة كايب الان جابوا الهنود ولا غيره جابوك للضعوبين الناس كانت خرش كبتاع جبل فيه في عضلتي. هو ما خرش قال اي من مالك النساء خرجت بشوه فيه انت ما خرجت قال اي ما شيش ان انشوه فيه جد قال ايه شوال الناس وطعب اشي قد العلم هم الفلاش وانشوه فيه ها كان يقول واذكرنا الحيث الزجور ان بعض هالعلم كان يقرأ بفاس القدمى وكان يقرأ بك ايه الرسائم بلاده ولكن يجب ان تتعلم ان تقرأ العلم تتعلم لي؟ تتعلم ان تتعلم ان العلماء بينك؟ تتعلم ان تتعلم عالم تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم تترك إيه ما تقدر الدولي فقدر الله يرحمه قولي الله بشي هم فيه قولي موز ماشي فيدي انا, أنا <تصفيق> حقيقة الجبال اللي اشيوه بشي على اليشو من ابن احلي الليتي المصموطي قالي ما مجيش فيه موسيق ان الانسان خصوص انظروا اللي شو سبب سقط في الامتحان في الانواع ديالتي دائم في تنوي في الفهادة وفي الفكاوية وفي غيرها كي يسقط شو سببه يشتغل في المرهيات في السينمات وغيره وبلعب الكورة وغيره افتسر الكورة وابرسه هذا هو ايهو كي تش نعيه على الانسان الانسان الساعة بروج بروجدي زينبه بن سيدنا دكان زينب رجع بينا للموطى حنا الملك الله وامروا الناس الملك هذا سبب وصار هو وطلبه ومنجون زاده ان الامير الاموي طلب منه يكون قاضي قاضي القوضة وما بغيش ومقامه اشتاع شهرات اكثر بقاضي القوضات كي قاضي يوغي عن نوع يوغي عن نوع يوغي عن نوع يوغي عن, يوغي عن فكان القوضة من الايب ولا غيهم كلهم على باشارتين من احياء من احياء الليتي وليه انا قادم الحزم من هماري ادخل بالسيف وانتبق بحالي فادخل العراق بب ومجب الشابعين دخلوا السيف اليمن وغيره والقوة القوة ما تعالون وصير رجع بينا الى إحياء بالإحياء إحياء بالإحياء عن قال حتى تري قال ان من كلام النبوة بدان مسحي على اليسراء في الصالح وتعجيل الفطور وتخريج الصوت هذه خليك لولى الرمه تموت الحاج الثاني ما عن من جيع بن دينار عن الحاج بن سعد سيدي ساعد ان الناس كانوا يمرون ان يضع الرجل يمنعها ليصرف الصلاه قال ابو حازم ينمي ذلك النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم وهذه المنطقة كتابها مالك بيدي كتب يدي فكيف يقول عنه وكتب بيده فانترقوا كتاب مالك بيديه إلى كتاب النقل عنه فانترقوا مثلا الإنسان كتب كتاب بيديه قال فيه مقالة ثم كتب جاء أخرون قل عليه مقال أخر مقال أخر. وقال خيلان إش كل موعول عليه وإش اكتفاديدهن اللي نقلت عنه اكتفاديدهن التي نقلت عنه إما تفتمل انسى الرول وتفتمل غلط وتفتمل أول وتفتمل تفتمل ومحتمل ومحتمل أساس قطبين سيدلاس فهنا يرجع إلى الكتاب فالكتاب بنجد في الجولة حجة ولهذا يحكم الإنسان وهو باش بش في قراره ووهو خذو بتوقيعاته ووهو خذو في المسألة مثلا الخلاف ديال القرد اسمه مالك الموضة والله في التي التي جعلها يجعلها بنوم بن وبن الله في الجبن بن الله القرد وجعلها يعني حكام حكام يرجع الناس إليه وهي الشريعة المحمدية ولم ينقل فيها إلا مصحى الرسول الله حتى إنه من عشرات الحديث إلى الف وسبعمائة وعشرين كما قلنا كم؟ حديث, حديث ها فنت فنت ما كتبه في وجاءت المدونه قاس باستبيات والقول تايه خالت هذه وهذه المعوره عن العقال واعتبار النظر ما كتبه ملك موطه او ما كتبه عنه هذا اذا كنت لا يوجد ما, ما ولا لا يوجد خلاف لا بين الموطه ولا بين المدونه الموطه فكرت بين القبض سنه رسول والمدونه فيها اعتمد علي من وبيه تكعلي تعتمد عليه من سلنا كما الساعه دي كشي يوق فحنايدي يدير ما بين هادي ولا بين هادي انها لان هادي كتهضر على الناس ولاو هادي كتهضر اذا مقصود في السن او مقصود بينك تكعلي عليه كما سنكون ان شاء الله هادي هذا يدير ما كاين خلاف وما يعتبر داك كاين خلاف الموطى فكر حي دروس الموطى مالك كفاش قبض سنود في رأي حاية الناس وصناص فالشجابي كان الله ورسوليه ونوده وانا خالت غير بريد قوله ايش بهذا عن مالك بانه قلب السبب ايش كله كنتقدمه الكتاب اكتبوا بيدي وهو موتا هل يجبنا احنا ده بس ارجعوله ان شاء الله وارجع بينا الحديث اشقال هاي تقول السببه عن كارب الوخار قلب صلي هذا متبغي وكان مؤدي بكتاب يقدم وقدم كتاب وقدم قرر الصبيان المكتاب هو المحل المكتب المكتب دير الصبيان هو المكتب يقدمه في الكتارون يدعلمه هكذا كيتم مكتب جمعه ما تاتيه وكيتم مكتاب جمعه كتاتي كتاتيه ومكتب هذا وكان من الصالحين كان كاتب وينك كذل في رضا هو لك هي واياته مالك الإنسان إذا عبدك ثقة فهو ثقة فذلك رحمه الله يشمع الناس على ثقتي وهذا وعاد الشفير ويحمد أبي حليفة فهو ثقة وقد روان البخاري ومسلم ها كلامه عن عبد الكارير من أب المخاري المصري. من هو اصله البصراوة ولكن جل المدينة وكرك خرس فيروه صحيح ما نظر قال إن مما إن من كلام النبوة جلوا لا من كلام النبوة الحديث هنا ما شى الى الرسول صلى الله ولكن رجل جا ووجات احاديث موصول فينا هجري ويربي رواه البخاري صحيح محادثي أبي مسعود عقبه بن عمرو قال ابو مسعود إن مما أدرك الناس من كلام النبوة لنا إذا المستحيل إصنع المسيط وضع لنا على الإصراف في الحيث هو منصول للصحابي هذا أبو مسعود عقبه بن عمرو جوهري صحابي كي ذلك الرسول من كلام النبوه فهو مصول للصحابي فهو هابو منه هو هذا قال من كلام النبوة إلى مسحي سماشي وفي رواية بخاري إن مما الناس من كلام نبوة الاولى معناه أن الأنبياء كلهم عليهم السلام الرسل الأنبياء كلهم من السنة ديالهم نوضع على الصرصة في الشرائع كلها بتفقى على القول لا سيدنا آدم ولا شريعة شيء ولا شريعة نوح ولا شريعة موسى إبراهيم الخالي ولا شريعة إسماعيل ولا شريعة إسرائيل عقوب عليه السلام والأصباط به ولا شريعة المسيح عليه السلام ولا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم إنه قال من كلام النبوة لولا, لولا ومما ادرك الناس من كلام النبوة لولا الأنبياء كلهم فهو خبرك يخبر إنهم كانوا إذا صنوا في أدعونا لنا في الصلاة، فهاجي من السنة سنت رسول الله من السنة كلهم الحديث هذا، روا روا مرف موطة، نفرح عبد الكريم وهو متبدي، روا البخاري من طريق الصحابي جاي الرفسوس وهو ابي سعود عقبة بن عمر قال إنما أدرك الناس من كلام نبوة لولا سيدنا سيف السعدي وس وس وس ذو إلى رسول كلام نبوة، قد لن النبي مشي كلام وكلام الابو وكلام نبوه لا ينطقوا عن الهراء نبوه الهوحيون نبوه حرف الانبياء حبيب السلام لا يقولوا إلا إذا ما إذا ما قاله الله ما قاله الله و أمر به بي. أشخاص بله إذا مستحق صنع مشي. أول أول خبار إذا مستحق الإنسان إذا ما عنده ما يخافنا من الله ما عنده خوف من الله ولا حيامين الله يمنعوه ولا ولا يقبل معضة ولا يقبل نصحة صمون بوكمون عبيون فهم لا فهم لا شيء لي شيء في شي. لي كما قال نافي مش قابل يومي مش قابل يكفر كما قال رسول الله عليه وسلم من باع صبرة يكون يأكل خاندي يبيع الخمر يبيع الخمر كي بيع في, كي في الخمر انا يبشي يأكل حلم واش بقى كيف بيع الخمر كي زياء كيف وقت بعض الناس من الخمر كانت بقى يصفلو يصومو عبدالله ما الخمر الخمر وصدقه ببعض الخيار واحد الشي وهو صاحبة الدرانيو الدينار دينار يوجع عليه كيات نار في جهنم وخدام داعلي وكي يسبح قاعدكم الله تعالى يسبح وينتبه ايو انت كنتي لعيه الخمر واسبيه اشفق بيلكم. ما عالك فاق بيلكم بيدوكلي بكي يسكروني لا بتريك اتبع ليهم فانتا واياهم كشتريت سوا وما فقوة تعاونوا عالق الريتباه ولا تعلم عليك إذا أنت كنت تعلم عليك ويتوه حوجة كيلان ولا كتب اعتبار بوك برموه احرم معا رأسك ونصد ومراه جهنم نعم نعم نعم نعم نعم, نعم. نعم. هذا بنا مشهد لله بغير يحله فجاء بحمد الله غير موفقه كمطعمة في الأيتاني من كتفر جهة لكن وينو لاجده ولا تنتظر هذا الشيخ علي الجهوري رحمه الله الشيخ الأصغر الشريف الشيخ الكبير دي الأصغر رحمه الله قال ابن واحد جانب وابنه ابنه الحرام رشواء وابنه ابنه الخمر بصراحه المنقار كي, كي جاء الله غير موفق الحمد الله. الله من صدق انما يتقبل الله من حسن منه واحد ما لا واحد في سابيل الله الحلال اولى اولى داك جامع كامل ديال الشدي ديال هذا في النوم، فجاء بحمد الله غير موافق، كمطعمة الأيتام من كدي فرجها، قال كذلِم نجى من الح من الحرم، ها، هوا في قارفه، جمع جل الأمور، من جمل الناس ومن اسميتهم إلى غير ذلك، شهدت جل عباد الله، اسم كيداو، اسم كيداو، اسم الأخير، وجانب برجها، ومشافس كن عن الله. فجاء بي الحمد الله غير موفقين، مفاقين احتداد فجاء عدو فلا حول هو الوقت من فليش عالساس افانوا ستبنيان وعالا سفاق من قوانوا ستبنيان وعالا شفاق زروفين هاي من شحال من الناس ديما دي ما تسفى لك قال الايتامي من فدي فرجها، مراكا تزني وقد ولا... صدق لك باش لكن وين ولا تذنين ولا تذنين ما تذنين ما تذبك نعم أيه. نعم لكن وين ولا ولا تصدق لكن وين على مع الناس في ارجع بنا الى لاش؟ الحديث الحديث قال اذا لسحي مصدر ماشي ولا يذر الشاعر يقول اذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تخشى مصدر ما تشاء فلا هو الله ما في العيش خيرون ولا الدنيا اذا ذهب حياؤوا اذا لم تخشى عاقبة ليالي الان ما اختيش عاقيقات الليالي واناك واخدتهم غور شبابكم بشعبانك وبنشاطك واختبهم عصياء واختبهم في الى قبل يوم ياتي هما شو ما ببعد على المنقر على غيره إذا لم تخشى عاقبة الليالي وشي عاقبة مين عاقبة ها إن شاء إذا لم تخشى عاقبة الليالي ولم تحي فعل ما تشاء محسبتيش فعل دي ما ديره في المياه ولم تفعل ما فلا الله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء والضحفين في العيش خير. ولا خير، الدنيا إذا لم يوقع الحياة الحياة أزيد من الإيمان الحياة هو شعبة من شعاب الإيمان ولي ما في حياة ما فيها اسميسة هو أعظم إنسان حيث الشمس درد الله تعالى سبحانه استحشم من الله كم الوحدة بيحشم بني أدب سخن منتنا من سخن من الله وقد رواد عرابي عرابي هذا عربي فزائيه جا واحد العربي في الجزائر ان شاء في الليل قابوا النجوم قال لي علمني شفتي قالوا غير النجوم ما كاين تشوفنا حد لكن وين المواكيب قال له قال لي هوا كاين غير كواكب قلت له وين المواكيب قال لي ديال الكواكب مايناشكتشفو فينا وين رب رب حق و سي حفظنا الله وادكر الحاجة إذا قرأ فإذا السلام فإذا واحد ما هو شيء قبل هو قد معاصي في وقال حسنة وقال سجون بعض بعض اللي كي يبيعون وهو من شد واحد الطارقة بحكوا عني تخاف لا حسابه ولا اقصد تقالي قاعد قاعد و تودوك اولادو هماني كي الناس والخمر شي واحد كي عمل الخمر شنو عمل, عمل الخمر شي سمية. العرضي ولا شي سمية سمية. جا. قولي يذكر كي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 يتابل الله تعالى يتعلم الله عليك ذلك فلوس الخمر هناك يخلط ينسل شداناً مضاهرين الحربين وحربيين فلوس الخمر يستقريرهم بعضهم يستقريرهم على ما من كلهم على هاد اتفق كلهم كلهم والجوال ومن يتحقون سنوه فنحنوا مع الأنبياء وقتقال الله تعالى الرسول هذي هم ده هم اقتدين فالله هم اقتدين بالأنبياء احنا نبرق اقتدين بالأنبياء فالعاقل له خوية وقيل له قال له ما والرسول الصدق ومشيها وسهل ومالكتين أنا نبرقوا إذا مشيتوا هذا رحمه الله المالكية أتمنع الله تعالى لحشرني مع أبي محمد صالح ومع أبن أبي زي القرواني ولحشرني مع الغزالي وأطرابي لأن هؤلاء بنوا بنوا بنوا علم على الأسس صحيح الكتاب السنة واما الغزالي فانه بنه على غير اساس هذا بنو راشد كيتمنى كي قد الله يحشرني معه يمور لسالك القرافج وابي سبب لحسول الله عنه وابي سعوين لأنه كان بني ذلك ذا قال مع محمد صالح محمد صالح من الصالحين من هالعلم أنا سببك وما, وما يحشرن الله شاء الله مع الغزالي إن الغزالي رحمه الله سبح واحد من في بحار فمن ذلك انه كان, كان فلاسفه هو بالتصوف ارجع التصوف ودير المرقه ورجع لنا سميته وكان كي يرجع للتصوف الى غير ذلك و... و... و... شك... ترك ليش كيف هي كانت في الشكاش بقى معنه الغازي واحد من الناس الصالحين من خير بلا ولكن الله تداركوه في اخر الامر سيدنا صالحه مات معهم قال مثل الغزالي ومعنق البخاري يقول على هذا امور هذا رجع احسد ال... في حق يتبذ الله الذين امنون يكون متابقين بحياة ديني وفي الأخيرة. ارجع فينا سيدي الى الحديث قال وضع لي منها على الاسراء في الصالح التاني الفطور دي الفطور مستحب قال في تعجيل الفطور مستحب ولكن قياده العلم بيكون فطور خفيف يعني ثمره وزي شيء حاجي يسبقها يصلي صلاة المغرب يدعو واما إذا كان فوتور اه شي <تصفيق> هو في يأكل عشرات معنى تعجل الفطور يعجل الفطور بما يفتح واما الانسان اذا كان كان يشوفت فطور حسن دي بش... لنص الانبياء تعجل الفطور واش كانوا بحالنا النظر مش باش النظر انت واك النظر سلام، ما كانوا ياكلوا حتى كانش كي رسول الله قال باش سمو يا نراي ما ما لاغي الدم شامي وعيب تنيل ما كيشي شي شر من الكشف امراض كلها اللي كتديت في الزيوت الكش لعيله بيت الدار قالوا يغناو له قطا تاتيو الطعام الصحار تاتيو له الطعام وتاتيو للشراب وتاتيو فين تستفسا يهبط سمعوا واحد الطوفيلي واحد الزريدي قال لي داير نديرهم كاع تاكلو وشربو هلين نور النفس ماهمش وما هو الهد وعن خاتوا الطعام خاتوا نفس الشهرات خاتوا جون جو. ديال فطور ولهذا الصحاب الخواص بله وغيره الفطار في رمضان وغيره وغيره كيف باش يفكر المسكين ويدير قدنا فطور اليوم فوتور مختار ويامفطو. من الفطور كن فطور اختهاش برية لا لكي الله لا لا يقول له الله أكبر وصل الوقت فالتنسي المدن ما غادي يقول الله أكبر وصل الوقت وما يرجع الله أكبر وقص بقى اسمه غادي يجرع كما وزرع لكن الوقت واحد مرة واحد جمع. في قبل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 انها السحور هوي كيش تصعر كيش الدار انسانه كي قوان وما الى سحر جيب جريب كما كي تصحر بعض الالبوادي يتصحر معاو ادال فالروي اللو في ويقضر الجوارك السحر قصدو كي يتخذ الصح وهذا الشاهد عندنا احنا في كله هو وضع لنا الرسول هذا الحديث اول ونضيف الى هذا الحديث هذا لانه قل مما ادرك الناس من كلمه النو والا مسحب المشي ندخلو باغ الشوهه ديك الشبيه وهو مره طبران عن بيع بس رضي الله عنه قال لنا بشر انبيه وامرنا به وامرنا بيج امرنا بتعجيل فطورنا وتخلي صحرنا نضع إماننا على شماعي نصفه ها هو حسن وطبرا حسن غبر عليه إنه طبر له كاروه هذا وهذا الحديث هو جلو ثقة عباس قال إنما قال عباس قال إنما أنبياء إنما عاشر معاشر نصم باب اختصاص لأخصو معاشر ننبيا أمرنا بتعجيل فطرنا مش كل الفطر وتخير صحورنا وأن نضع على الشمائدين نفسها إن من مدرك من كلام النبوءة وأن نهضع ورواه الطبراني أيضا من طريق ابي الدرداء من الصحابة رضي الله عنه ولكن بالفطيق قال قال ابي الدردع حال نفسي انني اخلاق يخلق من اخلاق المرسالين علم السلام تعجيل الفطر وتخرج الصحاب وظلمنا على الإسراء الصالح وروى ابو عمر بن عبد البر حافظ المغريب ابو عمر بن عبد البر والله. عن ابي هو الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما اخلاق اخلاق المورساني الفطور وتخر السحور ودلعناها الاثره في الصاله وروه الضوارني اني غلبي مره قال قد قا... انا صحابي مره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبوا اقره الفطور هالفلتك يحبوه بسيداوه تجيل تجي الفطور صحب فهوض علمنا عن إصراف الصالح الله ولا كي كرغوه الله كما فهو انبغوض فالحنين بغيانا نكره هون البغضاء كلها سيدي مع الله ومع رسوله وما رسول رسوله بقوده وما أتكم التابت وهذه السدل قلوب إذا أتتوا يحب ده. وأنت ترى أن الناس العلماء في فضغهم جمعوا في أحد الضعيفة وغيرها وموجهد حريث ضعيفة رسول الله بن الكاكستن احتغلت رحمه الله وهو متأخر فقهة اسمه الله يعاني وهو على أن السر كان وأن عبد الله بن حسن وتينال الحسن والسند عظم الكريم بالحسن وتينال الحسن والسند كان كيشد النيا دي و هو الله الشهر وقال في الرساله ديالو كاين صوفيه وقال في الروايات على الناس اللي كيسلو قال قال ابو داوود سنن اللي في الصلاه ثم ذكر وون شرح هذه الناس في الصلاه يعني الراجل كي يطلق التوب دياله صلاة الراجل ما خصوش يطلق حويجو شيء غادي وكي يجرروا ما فيه إني في الكبر إلا كيتكبر راس الله وإلا ما كيتكبر فتعالى ينكروها الراجل خصوه خصوه الكعبين التوب ديال وشتجن كعبين وعني على صافو واليوم العاقس بالحلقة المراني فسلس تر سلقايتي فسل طرقاونا مش تبع سلسها والراجل واذي كي يجدر زفتو بيالو وابلعس <تصفيق> <تصفيق> وهو من يعنه ولل من يعنه هي كان مقصوص الكبر والكبر كي يدعباش من قارينها يدعى لبسيك سوى ديال الحارير ولا شي قخطاء ملف ولا شي حاجة مبرحة وطرقها شوف تسمعه واذي كي يدير طرف اسمه هل يقدر وهو الذي خصف الله به خصف الله به قارون قارس الله بيننا قارون يتبخ طرفي لانه يجب ان يكون فيها إلى يوم يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه يجب ان يكون هناك اشياء لانه المسلمين قالوا غير هم, هم, هم, هم, الشعر هم جمعه ممكن هذا هو قال لي قال لي وكان عبد الله كي عبد الله كامل عبد الله بالمكنه بو بو بوليدريس مولا يدريس لبانيه مولا يدري يدريس جازهون يدريس من عبدالله من حسن الموت النام من حسن الصف من هالي من نبي طالي كم يستل اكي يستل الشعار ديانه مربيس للشعار فاكي يستل الشعار ديانه اذا ما انها تستدلي منه عنه يعني ماشي انه على سبيل التحريم غير على سبيل الخلاف اليه وشكيف هم ولينا وراءة وضعب السلب يعملو هذه العلة جاء الشيخ الوزاني رحمه الله داره واحد كتر كينصرف صرفاً فيه يعملوا عبد الله كامل وعملوا فلان وعملوا معصيم وفلان وفلان التابعي دي كي عملوا قالوا يا سبحان الله معنا هذا الخر هذا وحنا كانت تكلموا على سدير الصلاة بس ليالي الصلاة واحد لم تتابعي ولم تتابعي ما خلفوا غير الخوالي والخرين قالوا أدم ساخر لقديس الله تعالى من علي وذكر أدار صلاة التمر وملك إسدلو ها رجعنا إلى ملك الموطع حلول ودرنا شوي الحل الثاني ملك أبي حازم بني دينار أبي حازم بني دينار جميل عن سعد سعد سعيد سعد سعد سعيد رضي الله تعالى عن الصحابة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 او رأينا رسول الله اي او رأينا رسول الله يحمل او او كده او كده كل جديد اسمته فكان يمارش كل امير له رسول الله, رسول الله. كان يمارنا ان يضع الرجل يدلمنا عالي الاسرة في الصالة قال ابو حازم بن دينار وهو هو متبعي شيخ مالي قال ينمي ذلك الى رسول الله يعني سبزة السعيدين اره اره فيني دلتني على شي جات على دين شي الرسول فيني ميوريوني فيها وجه بالضد ووجه الفتح صح هذا وهذا تقول نميت الحديد نميت الحيث وانميتوه الى شيته شيتيه وقلتي للناس ومن يسمي بنبينا النبي ان ويبن فيها افشاء الاسرار السر ها وكان كان يمرض فنال وحاج احيت الموضه ثم ضف لها احاية حران تحارك امام مسلم صحيح والامام حمد المسناد وابي داود ترميدي نسائي بن وغيره ان فوجا رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاه افتتح الصلاه تكبر ورفع يديه ثم اتجهت بتوبيه وضع يمنه على يسار الصلاه وضع يمنه على يسره في الصلاة ثم ما ارد ان يقام المصلي اخرج يدي ورفع يديه إنا قال الله وهو إنا قال سمي الله من حميدة ثم ما أراد لا ثم ما أراد إركا خرج يدي ورفعه ثم أر... ثم لما أراد أن قال سمع الله من حميدة خرج يدي ورفعه ثم شجده بنكثي الحادي هذا واحد من حجر الصحابة يسحّر هو إمام مسلم روح المسانين ما انهم شف رسول الله صلى الله عليه وسلم افتح قال الله اكثر اكبرك تحرم وفي عياده صلى الله عليه وسلم ثم انتحف بتوبه رسول الله تحت بالتوب دياله عليه السلام او فتوب فرسول الله تقيم بس التوب توب اي توب بيزار او كادا كيم بس عليه الثلاث وكيم بس ويستعملوا الريدة الشعب حال كيستعملو شي جزيم وقال رسول الله مكفيه العقال رسوله كيدير الرزه رسول الله دي السفره دي ديالو هي العمامه الرزه بحال المغرب كيديروا العمامات الشعر الشعر الشعر العقال السعوديين ورسول الله يدير لمنا بعيدا، إلا في يوم فتح نوافذ القصر، يديره الناس وذاك. لين علما عجز إداد الشارات في الحرب يوم اسمه، فجديرها. وأنك رسول الله في طحال السنة. صار رسول هو هم ايه زاراته الاردية بيك اعملو وكان وهذا كيف بلده كله اهدت بلده وكان كيلبس كي الجبه وشي مرده كيلبس كي الجلابه هالجبه ولكن كيلبشي بحال هالجبه بزدار شوية شبه مها كثر ما كي يلبس الصلاة ما تحب جوين كان شي كان شي بر الجو عليه <تصفيق> ثم دعى ثم خرجي وفع. ثم خليدي. ثم وقال سمح الله صلى الله عليه وضع لي ومرفع في المواطن ثلاثة وجاءت لي ويقرأ أنه المقام الثلاثين أفع أفعيدي كان. أفعيدين كانت المقام الثلاثين عنده قيام من رفع. من حي رفع. من لابن العرب ولا غيره هذا الشيء ثلاثة اليمنى و... على صرف الصلاة ويجي ويخال كلام رسول الله اللي يجي ويجي ويتبع قوله غلطه لأنه مقلي وقلزمت هاد هاد عيب حشوك حقيقة موسي واش الناس غير, غير تسوله اول غير روح القبر ويجي في المالة يبق يمتيحه زر او يوهان ويجي في الامتيحانه ووقفوا عليك وصيرت فبقى بالرواية انهم يوقفوا في شي صفة الولى بعدك تكون ماشي كيف كي يطلعوا واحد ولكن كان مزيان كي يتبتوا الله تعالى وكي يسولوا وكي يتبتوا كي يرجعوا يضويوا قداموا يا غيري دايك ومجد ما يسولوا يسولوا على ماليك ولا, ولا ماله كام يحيروا فيه الكي يسولوا على رسول الله اجتبعوا الهلا فعجب الإنسان يسمعون رسول الله, الله واخر يتبع مش كله كي يفتن الناس وبينها هذا هو الناس إنه إبليس ما ما يدرس أشنش فهو يفتن هذه القضيه يستدل دخلها بال دخلها بالعلمة الناس بروايات شدة ويجي تتقال بخير اللي يلديك على تستدل القرار بن العاشق قاعدة تستدل هو الله عليك. لقد نعمت بهذا الشكل الذي نعملها هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن الله، يكون الرسول، من يمكن ان من يمكن ان يكون هناك من من يمكن ان الله هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك وما تقوم سلوك وقومت ومنها كنت اقوم بهذا الهدف هذا الهدف من الهدف ورواه السنان عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال جاء رسول الله من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف من الهدف هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جلس قصدنا عبد الله بن مسعود كيصلي يصلي ودير يسرع اليومنة جرى صلى الله عليه وسلم ودار على اليسرى إن اليومنة شريفة فقط ستكون فقط كل يسرة فين اليد اليومنة يوم بيأتي إنسان الحج الج الشريفة ورفيعة اليومنة سبق جميع الأمور سبق لودوس سبق استعارة سبق جميع خير فيها كل إنسان يكال بيسيرو ماشي مع الشيطان الشيطان يكيكون بلاسار جالي هاو ولي يبدا يبدأ يبدأ يبدأ شي خير وليه يهد وكله وليه يديهم لهم إلا يجي واحد يستين يديهم يبنى ولا في يسرع وليسرع يعمل بهذا الإنسان يقوم شيء ليل خرارة التفتانية ما تستين ستين شبار وهافا دا اسرا والله كلهم رايدين لا كله كل مش كانت... مش كانت هذي ولا هذي كلهم كلهم شادين غير هادشي واحد منهم كلهم نافعات اننا كل وحده ترجعها الله لكل شي قدره هما يدين وكل فلاله اش كاتي اش كاتسمح و ينشر قرطيسه في جميع الازيلو الناس ازيل ما غنزيلهم شيه جملة تنزال في منزلتها كان صلاح حميهونا واش انا نقول ليه بالطاوري و طار الشوري و تنعولي على السلام وشي طرا كيستعمل ليسا الشيطان دابع لكن إذا هذا أن يبدأ بلعين يصرق إذا أريد أن ولهذا اليوم سبحان الله وفي القرآن العظيم في وظلمين مزوض قال الله أصحاب الشمال ، لا أصحاب الشمال في ثبو وحميد وظلم يحبون فأصحاب الشمال عنا المشكلة هوما هما الله تعالى كل الله اما الرسول من زينه المؤمنون كل امنه به ملكه يوم يرسولي لا يقلقون من احد يرسول او خلفه يوم يرسول او خلفه يوم يرسول قال خلفه يوم يرسول او خلفه يوم يرسول او خلفه يوم معي, معي انا نجحت وانتضيتي عمر كله في اعتحاية كل الهدى انا اتمنى وقال يا قلاط قال لا انا اعطاري الله واعطاري الخالقات وكان وكان نعمل وكان عمل فين كان فان كان شيء وكان شيء كل شيء انا وإما كان هناك أشرب بالله أنا والدي ومصرت الدمان تشرب على النقص الله خوف الله تشرب ولكن له كل عاقل يشعروا بأن وأنه ما الله تعالى غير العابات إنه ربك يخلق غير إذا ربك يلعب الله قال وما خرق كنا ظنانا ونكملوا البحث على هذا ولكن بقية بعض البحث إن شاء الله لها شاء الله نرجعوه إن شاء الله إلى فرصة الله يكون حياة طيبة